من الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المقطوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم وعباد Oh, صالحا فإنه يدوب إلى الله